أمي داعبت جفني الدمو دامتني في الدجا والشوق يجتاح الظلو كلما ناديت أمي داعبت جفني الدمو دامتني في الدجا tajdī min ash-shamsi as دموع داهمتني في الدجا والشوق يجتاح الظلم كلما ناديت امي هدا في الدجا تجدي من الشمس السطوع لكن الشمس تناءت غادرت